112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألف لام را 115. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَقالَاوا يَا أَُّهَاَّ نُزّلَ عَلَيهِ الذِكْرُ إِكَ لَ مَجْنُون لَوْمَا تَأتِينَ بِالْمَل إِكَْنتِ إِ كُتَ مِنَ الصَّادِقين مَُ نَّنُ الْمَل إِكَْ إِلَّا بِالْحَق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 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ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 وَرْرسَلْنَّرِّي حَلَ وَاقِحَ فَأَن زَلنا مِنَ السَّمِمَا أَمْ فَأَسطَنكُمُوه وَمَا أَتُم لَ بِخازِنين وَإِنَّا لَ نَحْنُ نُحِي وَنُميتُ وَنَحنُوَارِثون 117. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 118. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم 119. ولقد خلقنا مِنْ من صلصال من حمأ مسنون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 114. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين 115. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته مِنْ صلصال من حمأ مسنون 116. قال فاخرج منها فإنك رجيم 117. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين دين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 113. قال فإنك من المنظرين 114. يوم الوقت المعلوم قال رَبِّ بِمَا أَغْوَتَنِي لَ أُزَين إ لَم فيِي الأرضِ وَلَ أُغَُّهُم جمَعين إِلَّا ععبادَكَ مِنْهُممُخْلصين قال هذا صِراطٌ عَلَ مُسْتَقم إِ عباد لَْسَلكَ عَلَهِم سُقانٌ إِلَّا مَنت تبعك من الغاوين وان جهنم لما موعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتقين في جنات وعيون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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 113. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون 114. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 112. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 113. قال فما خطبكم أيها المرسلون 114. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 111. إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين 112. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 113. فلما جاء آل 119. قال إنكم قوم منكرون 110. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 111. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَدَّيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهَا أُلَائِكَ قُطُوعٌ مُّصْبِحِينَ 11. وجاء أهل المدينة يستبشرون 12. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 13. واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين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 فَجَعلن عَالَهَا سَافِلَهَا وَأَمتَرنَا عَلَيهِم فِجََةَم مِنْ سِج إِ فِي ذَالِكَ ل آياتاتِ للِمُتَوَِّمين وَإَِّهَا لَ 119. إن في ذلك لآية للمؤمنين 110. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 111. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين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 119. كما أنزلنا على المقتسمين 110. الذين جعلوا القرآن عظيم 111. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 113. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين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 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ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 118. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم 119. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعین هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون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 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ تَجْرِي فِي كُلِّ مَارِجٍ بِأَمْرِهِ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فيه 112. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون 113. وعلامات وبالنجم هم يهتدون 114. أفمن يخلق كمن لا يخلق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 دْمَ كَرَ ال الذيَّذينَ مِنْ قَبلِهِم فَأَتَ اللَّهُ بُنانَهُم مِنَ القَوَاعد فَخََّ عَلَيْهِ والسَّقُفُ مِنْ فَووقِهم وَأَتَهُمُ العذاابُ مِنحيَثُ لَا يشّرون ثُمَّ يَوْمَ الْ القامَةِ يُخْزهِمْ وَيَقولُولُوا أَينَ شُرَكَ إََِّذينَكُنْ تُمْ تُشَ رَُّونَ فِيهِم قَالَ الذي نَأُوتُ الْعِلْمَ إَِّ الْخِزَ اليَومَ وَالسّ أَعَلَكَافِرين. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 كَذَانكَ فَعلََّينَ مِنْ قَبِلِهِم فَهَل عَلَى الرّسُلِ إِلَّا الْ البَلغُ الْمُبين وَلَقدَدْ بَعَثْنَا فِي كلُلِّ أَُّةِ الرَّسُولًا أَنِْ عْبُضُ اللَّه وَجتَنِبُ الطَّغُوتَ فَمِنهُم مَنْ هَدَ الللههُ وَمِنْهُم من حَققَت عَلَيهِ الَّلَ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 129. بِاللَّهِ بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا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 126. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون 127. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 128. أو على تخوف فَإِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَغَافِلُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 وَلَو يُآخِذُ اللَّهُ الن سَبضُلْمِهِم ما تَرَكَ عَلَيهَا مِن دَبَّتِ وَلَكِي يُأَخخِرهُم.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 118. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 119. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو 129. ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ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 فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 117. وألقوا إلى الله السَّلَمَ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون 118. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا بِمَا العذاب بما كانوا يفسدون 119. ويوم نبعث في كل مَكِنْ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَاهَا أُولَٰئِكَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ للمسلمين.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 انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون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 مَنْ عَامِلَ صَالِ حَِّن ذَكَر أَوْءُثَوَهُو مُؤمِنُ فَل نُحِيًاَّهُ حيتَ طَيبَ فَل نُحيًاَّهُ حياتَ طَيبَتَ وَلَ نَجزَّهُم جرَْهُم مَا كَوا يَععمللُون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 لِسان ال الذي يُحِدونَ إلَيهِ أَعجمّ وَهذاَا لِسانُ النَّعرَبِي مُبين إن الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بآياتاتِ اللَّهِ لاَا يَهديِيهِمُ اللهَّهُ وَلَهُم عَذاَابُ لم.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 يوم تأتي كل نَفْسٍ تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون